بوك تو هالفنس تسعون تسعون تو <تصفيق> <تصفيق> الامر اثنين الامر اثنين <تصفيق> بابير احلق ذقنك احلق ذقنك k dig Er der selv! Er Ring. selv? tassel. dit Et der Ibda. Ibda. Ib u! Hall op! Der var! Der هذا fo! هذا vok! هذا vokkerfovadvero! هذا هذا قولوا هذا قل هذا قولوا هذا كيبتي اشتري هذا اشتروا هذا اشتري هذا اشتروا هذا باعلت غير وعلي لا تكن أبداً غير صادق لا تكن أبداً غير صادق لا تكن أبدا وقحا. لا تكن أبدا وقحا. لا أبدا غير مهذب. لا تكن أبدا غير مهذب. كن دائما صادقا. كن دائما صادقا. Vær altid rar? Kun aldrig en ldit. Kun aldrig Vær altid høflig. Kun aldrig en høflig. Kom godt hjem. انتبه لنفسك دير بالك على حالك بسوء اس مرة اخرى في اقرب وقت مرة اخرى في اخرب وقت وعنك بفتح اتبه لنشاهده في وقت for at se bøgerne og for at downloade den sidste nye version.